فحملت هفن تبدت فيه مكن من قصيا فاجا المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيما منسيا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقلي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي قَوْلِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صُرْمًا فَلَنَكَلَّمَنَّ الْيَوْمَ نَفْسِي فَقَتَلْتُ بِهِ قَوْمًا لَا تَحْمِلُ وَاعِنٌ يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا أَمْ يَا أُخْتَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَسًا وَمَا كَانَ تُمُّكِ بَغِنْيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْجِ صَبِيًّا قَالَ إِنْ يعبد الله اتاه الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وضر بوالدتي ولم يجعلني جبدا شقيا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 ما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مشتقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنزلهم يوم الحشرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرس الأرض ومن عليها واذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبيئاً إذ قال لأبيه يا أبت لم ما لا يسمع ولا يغصر ولا يغني عنك شيئاً يا أبت إن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 أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك واهدرني مليا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 فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسعاق ويعقوب وقل لن جعلنا نبيئا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكروا في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا وناديناه من جانب الطور ليمن وقررناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخوارون نبيئا واذكروا في الكتاب إسماعيل إن وكان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إبريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا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 مَن هَدَيْنَا وَجَدَ بَيْنَنَا إِلَّا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا